هذه القسيدة المجدية العظيمة سيدنا الإمام علي كرم الله وكرم الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا ذا الجديد المجد والعلا تبارك تطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي ومؤلي إليك لدي ير صارت واليسر افزر الهي لان جلت وجمت خطيئتي فعفك ان دم بي اجل واوسع الهي لن نفسي سوء لها فهاه في روض الندامه ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزع فؤادي فلي في سيل جودك مدمع إلهي لئن خيبتني أو طرتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع إلهي أجرني من عذابك إنني يسير ذليل خائف منك أخضع إلهي وأنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثواً ومرجع إلهي لئن عذبتني ألف حجة فجر رجائي منك لا يتقطع إلهي أذقني ضع عفبك يوم لا بنون ولا مال هناك ينفع إلهي إذا لم ترعني كنت غايعا وإن كنت ترعاني فلست أغيع إلهي لإن لم تعف عن غير محسن فمن لمسيئي في الهوى يتمتع إلهي لإن فررت في طلب التقى فها أنا إثر العف أقف وأتبع إلهي ذنوبي نتت الطودة واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي لئن أخطأت جهداً فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يجزع إلهي ينجي ذكر طورك روعتي وذكر الخطايا العين مني يدمع إلهي أقرني عثرتي وامح حوبتي فإني مقر خائف متضرع إلهي ألمني منك روحا وراحة فلست سوى أبواب فضلك أقرع إلهي لئن لم أقويتني أو أهنيتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا يشفع إلهي خليف الحكب الليل ساهر يناجي ويدعو والغفل يهجع وكلهم يرجونك راجيا برحمتك العظما ما في الخلد يطمع وكلهم يرجونك راجيا برحمتك العظما ما الخلد يضمع. إلهي وَقُبْحُ خَطِيئَاتِي عَلَيَّ يُشَنَّعُ إِلَهِي فَإِنْ تَغْفِرْ فَعَفُوكَ مُنْقِذِي وَإِلَّا فَبِالذَّمِّ الْمُدَمِّرِ أُسْرَعُ إِلَهِي بِحَقِّ الْهَاشِمِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وحُرمتي أبرارهم لك خشع إلهي فأنشدني على دين أحمد صلى الله عليه وسلم بنيبا تقيا قامتا لك أخوى فلا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذلك المشفع وصلّي عليه ما تعكّم وحيداً فناجاك أخيار ببابك ركع.